وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَأَرْآهُ مُصْفَرًّا لَّظَلَّ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِن كلا لتسمعوا الموتى ولا تسمعوا امم وَمَا أَنْتَ بِهَا دِلْ عُمِّ عَنْ ضَلَمٍ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا بَوَّشِيبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ சியல்கு துமலமுய மிதீய وَلَمُعَذِرَتْ أُمَّ وَلَاوُم يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبَ نَا لِلنَّاسِ فِيهَا آيَذَ الْقُرْآنِ مِنْ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا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 تَخِفُّ فَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ